وهلك فيها الخف والكراع والمقصود بالخف إ ش ا ر ه إ ل ى الابل والكراع إ ل ى الخيل لانها لا تجد ما ترام وقد بينا في جمعتنا الماضيه ما ارسلت لهم قريضه من احمال غنمها ي المسلمون فلم يبق عندهم ما يتقوتون هم ولا ابلهم ولا خيلهم قد هلك عندها الخف والكراع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 وانظروا ماذا صنع ب إ خ و ا ن ك م ب ا ل أ م س يعني النظير وقينقاع ولا ط ا ق ة لكم بالرجل قالوا قد أشرت ب اشرت ل ولا ر أ أ ي ب ا ل ر أ ي والله ق ا ل و ل ك ن أ ك ت م عني فلا تقول هذا ر أ ي نعيم قالوا نفعل فخرج من عندهم و أ ت ى أ ب ا سفيان في عدد من س ا د ة قريش قال يا ابا سفيان تعلمون من انا في قومي قالوا نعم قال وتعلمون ودي لكم قالوا لست بمتهم قال فاني جئتك بخبر ولكن اكتم علي قال نفعل قال كنت عند بني قريضه وتعلمون اني نديمهم منذ زمن قالوا نعم قال ف ر أ ي ت وسمعت ما لا يسركم قال ماذا ر أ ي ت وماذا سمعت قال إ ن كعب بن أ س د و أ ح ب ا ر بني ق ر ي ض ة ندموا على نقضهم عهدهم مع محمد وقد أ ر س ل و ا إ ل ي ه و أ ن ا عندهم يعتذرون مما صنعوا ويعرضون عليه الصلح مشروطا ان يسلموه عددا من اشراف قريش وغطفان يضرب محمد اعناقهم على ان يرد لهم جناحهم الذي كسر فيعيد ق ي ن ق ر ع الى ديارها فاحذروا ان تسلموهم رجلا واحد واكتموا علي ه فما يعلم بخبرهم احد غيري قالوا نفعل والقى الله تصديق نعيم في قلوبهم فما شكوا به ابدا نعيم سبب ولكن الفعال الحقيقي هو الله ماذا كان لو لم يصدقوه وارسلوا من يستطيع لهم الاخبار فصدقه الفريقان ق ر ي ض ة والاحزاب وهكذا صنع في قومه غطفان كما صنع مع ابي سفيان فهو رجل منهم وليس بمتهم عندهم والجميع اوصاهم بان يكتموا ففعلوا فارسلت ق ر ي ض ة لتنفيذ خ ط ة نعيم ارسلت الى ابي سفيان لقد طال مقامكم وضاقت الامور بنا وبكم فاعدوا ل ي ل ة نخرج بها الى محمد ل ن ا ج ز ه فنفرغ منه انتم ت أ ت و ن ه من ن ا ح ي ة وغطفان من ن ا ح ي ة ونحن من ن ا ح ي ة فلا يفلت محمد ولا اصحابه منا ولكن قبل ان ن ب د أ القتال ارسلوا الينا عددا من اشرافكم يكونوا معنا في ح ص ن ا نضمن الا تنشمروا عنا وتتركونا وحدنا مع الرجل و أ ن ت م لستم كمثلنا فدياركم ب ع ي د ة عنه فلما قال مرسالهم إ ل ى أ ب ي سفيان ذلك لم يرد عليه أ ب و سفيان ولا ب ك ل م ة و ا ح د ة أ ط ر ق وهز ر أ س ه وانطلق الرجل إ ذ بلغ رسالته فبعد أ ن انطلق ونعيم جالس ق ا ل ابو سفيان هذا ولات ما حدثنا به ن ح ي م ان ق ر ي ض ة ارادت الغدر وان تسلم اشرافنا وسادتنا الى محمد يضرب عنقهم لا ولات لا نسلمهم رجلا واحدا فانسل نعيم من المجلس بعد ه ن ي ه ا وانطلق الى ق ر ي ض ة فقال لكعب ورسوله الذي بعث جالس يسمع قال لقد جاء رسولكم الى ابي سفيان وانا جالس وعرض عليه ما قلتم فلم يرد عليه ب ك ل م ة فصدقه اليهودي الذي كان مرسالا قال نعم قال فلما انطلق صاحبكم قال ابو سفيان واللات لا نعطيه م ع ز ة ل ي س رجلا واحد لا نعطيه معزه فاوغر صدورهم اكثر وهكذا تبادلت بينهم المراسيل وتخوف كل فريق منهم الاخر وظن به الظنون فارسل ابو سفيان امرا جازما ع ش ي ة يوم ج م ع ة اي يصبح يومها يوم سبت الى بني ق ر ي ض ة ام ا غ د و فلنقاتل غدا وافتحوا حصونكم كما وعدتمونا ولا رهان بيننا وبينكم فارسلوا اليه ان ا ل ل ي ل ة السبت وانت تعلم اننا لا نحدث فيها حدث وقد سبق أ ن أ ح د ث قوم منا ف أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م ومع ذلك لا ن ب د أ قتالا إ ل ا بعد أ ن تبعثوا الينا بالرهن فتلك ا ل ل ي ل ة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أ و ل الليل إ ل ى آ خ ر ه ففي منتصف الليل أ و بعد العشاء نقول هبت ريح ب ا ر د ة و ق و ي ة قلبت قدورهم وخلعت خيامهم و أ ج ف ل ت إ ب ل ه م وخيلهم وكانت تحمل الرمال ف أ ع م ت أ ب ص ا ر ه م فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه كما حدثنا حذيفه بن اليمان والحديث للبخاري و أ ح م د واللفظ فيه للبخاري روى البخاري و أ ح م د وغيرهم كل بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أ خ ذ حذيفه يحدث الناس بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشاهد التي شهدوها مع النبي فقال بعض الجالسين من ا ل أ ت ب ا ع الذين لم يشهدوا عهد ا ل ن ب و ة يا ليتنا كنا معكم ف أ ب ل ي ن ا البلاء الحسن وفعلنا وفعلنا فقال ح ذ ي ف ة لا تقولوا ذلك ولا تتمنوا وهذا ما يقوله الناس الآن عندما يقومون ب ز ي ا ر ة م ق ب ر ة البقيع في ا ل م د ي ن ة او شهداء احد او م ق ب ر ة ا ل ص ح ا ب ة في م ك ة جرت على السنتهم كما يعلمهم الذين يدعون لهم وهم يؤمنون يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله يعلم كل عصر من يصلح له من الرجال فمثلنا لا يصلح لعهد ا ل ص ح ا ب ة ولعل زماننا لا يصلح ل ل ص ح ا ب ة اقام العباد فيما اراد فلا تتمنى الا ان يستعملك الله فيما يرضيه فقال حذيفه لا لا تقولوا ذلك ولا تتمنوه لقد ر أ ي ت ن ا الان حديث ح ذ ي ف ة عن تلك ا ل ل ي ل ة لقد ر أ ي ت ن ا ل ي ل ة الخندق ونحن ث ل ا ث م ا ئ ة او ني ث جلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة م ظ ل م ة ب ا ر د ة وقد عصفت الريح فيها من كل جانب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللنا ويقول هل من رجل ي أ ت ن ي بخبر القوم فانه كائن فيهم الليله حدث من رجل ي أ ت ن ي بخبر القوم ويكون معي في الجنه ة وما ا ينطق عن ل و بوعد من رجل يقوم بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ يقول فوالذي بسرى بخبر بعسه بالحق رجل رجل معي واحد من ما قام منا فيأتني الجنة في حذيفة برد و ف ل م ة وخوف واعداء ماذا نصف بعد ان وصفهم الله وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا رجال مزلزلون وقلوبهم بلغت ا ل ح م ا ج ر قال فكررها رسول الله ثلاثا فوالله ما قام اليه منا رجل واحد وفيهم عمر وفيهم ابو بكر وفيهم علي وعثمان و ط ل ح والزبير ما قام اليه رجل واحد قال فانتقل صلى الله عليه وسلم من التعميم الى التخصيص فوقف امامي وقال ا ح ذ ي ف ة قلت لبيك يا رسول الله وتقاصرت الى الارض لبيك حيله لبيك وقف وتقاصرت الى الأرض وهو الذي بحثه ما علي ج ن ة دون العدو اي و ق ا ي ة الا م ر ط اسود لزوجتي لا يستر دون ركبتي برد خوف وما علي شيء لا درع ولا واعي فتقاصرت قال قم يا ح ل ي ف ة فاتني بخبر القوم فوقفت امامه م ثم قلت بابي وامي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما وقفت إ ل ا حياء منك يعني ما عنديش الهمه اروح ما وقفت إ ل ا حياء منك و إ ن ي يا رسول الله لا أ خ ش ى القتل ولكنه البرد برد شديد قال لا عليك من, بر و... من برد ولا من حر حتى ترجع إ ل ي ه ف ا ط م أ ن أ ن ه سيرجع إ ذ ا لن يقتل وعد من رسول حتى ترجع إ ل ي ه قال يا رسول الله أ خ ش ى أ ن أ ؤ ث ر فافتن في ديني قال إ ن ك لن تؤثر فمضيت لحاجته فما أ ن قفيت يعني استدار ومضى حتى سمعته يدعو لي يقول اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته قال فوالذي بعثه بالحق ما خلق الله في جوفي من خوف او قر يعني خوف ورد الا, إلا خرج توه ومضيت ك أ ن ي امشي في حمام فناداني يا ح ذ ي ف ة قلت لبيك يا رسول الله قال لا تحدث في القوم حدث بل استطلع خبرهم وارجع إ ل ي قال فمضيت ك أ ن م ا أ م ش ي في حمام فتسللت الخندق حتى أ ت ي ت إ ل ى القوم فالريح فيهم م ش ت د ة و ا ل ظ ل م ة تستر كل شيء ولا يقر لهم قرار فلا توقد لهم نار ولا يستقر لهم قدر ولا يربطون رباطا إ ل ا انقطع قال ورجل يوقدون له النار احمر جسيم يقول بيده على النار هكذا ويمسح خاصرته فعلمت انه ابو سفيان قال فهممت ان اضع سهما في كبد قوسي فاضعه في ق ل ب ي ولا يحول بيني وبينه شيء فما ان سللت سهمي من كنانتي حتى رن في اذناي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ح ل ي ف ة لا تحدث في القوم حدث قال ف أ ع د ت سهمي واقتربت حتى دخلت فيهم ل أ س م ع ما يقولون ف أ ح س أ ب و سفيان أ ن ه دخل في القوم من ليس منهم فقال بملئ فيه ليتعرف كل رجل منكم جليسه فبادرت الذي على جانبي فضربت بيده وقلت من أ ن ت قال صفران بن أ م ي ة فلم يفطنوا لي ف ط ا ن ة المؤمن قال فسمعت ابو سفيان يقول للقوم انه لا خير لنا في المقام فقد هلك الخف والكراع وانظروا هذه الريح والرمال لا يستقر لنا فيها قرار اني مرتحل فارتحلوا فقام فجلس على بعيره معقولا ثم ركزه فقام البعير على ث ل ا ث لان يده م ر ب و ط ة فقال صفوان وهو يضحك يا سيد قومه حل عقال بعيرك اولا وحل عقال بعيره وهو على ظهره ثم انطلق القوم يشدون ويرتحلون والريح تدبرهم فلما ايقنت انهم راحلون عدت ادراجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما كنت بباب الخندق يعني عند حافتي لقي لقيني رجل معتجر ب ع م ا م ة قد ارخى ذؤابتها فقال يا نعيم قلت من قال اقرئ صاحبك السلام وقل له ان قريشا لا تغزوه بعد اليوم هو الذي يغزوها قال وما اعلم من هو فمضيت حتى اذا دخلت خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم وجدته قائما يصلي يصلي اذا حزبه امر هرع الى ا ل ص ل ا ة ونحن اذا ضاقت بنا الامور عطلنا الشرائع كلها قائم يصلي قال فما ان دخلت حتى عاد الي البرد وعدت اقرقف يعني يرتجف من ش د ة البرد فاوما صل... فأو الي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ان ادنو فادنوت فارخى علي ف ض ل ة ردائه فذهب عني البرد فضله الرداء ماذا تغطي حتى ركع وسجد ثم انفتل من صلاته اي سلم قال ما الخبر يا ح ل ي ف ة قلت ارتحل القوم يا رسول الله واخبرته بما سمعت ثم قلت لقد لقيني رجل فقال لي كذا وكذا قال اما علمت من هو قلت لا قال هذا اخي جبريل وانه مع ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون ادبار القوم فقد ضربت ا ل م ل ا ئ ك ة ادبارهم اي ابلهم وخيلهم حتى لا يتوقفوا فقطعوا م د ة ث ل ا ث ة ايام في يوم واحد من ش د ة الاسراع بالرحيل قال س ن م ت بجانب النبي وقام يصلي فبقيت نائم الى ان طلع الفجر فما ايقظني الا قول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان قم يا نومان فقمت فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ولما ابلج الصبح نظر المؤمنون واذ لا اثر للاحزاب دون قتال وصدق الله العظيم اذ يصفهم بقوله تعالى وفي س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب نفسها بعد أ ن ق ر أ ن ا ا ل آ ي ا ت التي وصفت مجيئهم و ز ل ز ل ة المؤمنين في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة في نفس ا ل س و ر ة وبعد بضع آ ي ا ت يقول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحنه ومنهم من ينتظر وما نحنه رجال صدقوا عاهدوا الله بدلوا عليه تبديلا ينتظر قضى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ ويتوب عليهم إ ن الله كان غفور رحيم ا وقلنا أ ن هذه ا ل آ ي ا ت في ش أ ن سعد بن م ع ا ذ ومن كان على ش ا ك ل ت ه ثم يقول تعالى ورد الله ورد الله الذين كفروا من الذي ردهم الله بماذا بالريح بالهواء ولله ج ن و د السماوات والارض ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا اتذكرون هذه ا ل ج م ل ة من قالها قبل ان تنزل ا ل ا ي ة وقبل ان ينهزم الاحزاب سعد بن معاذ حين ذهب الى بني ق ر ي ض ة فشاتمهم وشاتموه قال اني لارجو الله ان يرد الاحزاب بغيظهم ويغني نبيه عنكم فانزل الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ك ا ن الله قويا عزيزا وما وقفت اياتها هنا لتبين لك أ ن ما سنقوله ا ل آ ن وجرى بعد ه ز ي م ة ا ل إ ح ز ا ب ب أ م ر من الله و أ ن ز ل الذين ظاهروهم من أ ه ل الكتاب أ ي يهود بني قريظه وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير ا الى هذه الاية بعد ان تلوناها وننظر وفرح المؤمنون انهزم الاحزاب هذه بعد واذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعوا الى ديارهم فعادوا سراعا وعاد النبي معهم مع انه كره عودتهم ا ل س ر ي ع ة حتى لا تصل اخبارهم الى بني ق ر ي ض ة ولم يكن في حسبانه ولا في همه ان يقاتل بني ق ر ي ض ة في ذلك اليوم ولا بعد ايام يريد ان ينظر ولكنه كما قالت ام المؤمنين ع ا ئ ش ة والحديث للبخاري ايضا دخل صلى الله عليه وسلم ح ج ر ة ع ا ئ ش ة فوضع لامته اي السلاح ثم دعا بماء فاغتسل فقام من غسله ولبس ثوبه واخذ يرجل ناصيته فرجل شقه الايمن الترجيل يعني التمشيط فرجل شقه الايمن وكان ذو لمه وشعره يضرب منك بيت قالت فرجل شقه الايمن والذي بعثه بالحق ما اتم ترجيله حتى سمعنا رجلا يسلم ويقف موضع الجنائز يقول السلام عليك يا رسول الله فخرج اليه النبي مرجلا نصف ر أ س ه والنصف الاخر لا فسلم عليه وكلمه وموضع الجنائز خارج باب المسجد قالت فنظرت من شق الباب ط ب ي ع ة النساء لترى من فنظرت من شق الباب واذا برجل حسبته د ح ي ة الكلبي رجل معروف في ا ل م د ي ن ة وسيم حسيب حسبته د ح ي ة معتجر ب ع م ا م ة من استبرق على ب غ ل ة عليها رحل ديباج وقد ارخى طرف عمامته عند وجهه ليس هكذا تنثما ولكن على صدره وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عذيرك من محارب اي من يعذرك من محارب عذيرك من محارب اوضعت السلاح قال نعم قال ولكنا لم نضع السلاح بعد وما مجيئي وهو ينفض الغبار عن لحيته ما مجيء الا من ادبار القوم حتى بلغوا حمراء الاسد انهض باصحابك الى بني ق ر ي ض ة فاني متقدمك اليهم ومزلزل بهم حصونهم قالت فعدت عندما سمعت هذا الكلام ليس كلام د ح ي ة فعدت فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى حجرته مسرعا يعد لامته فقلت يا رسول الله من الذي كان يكلمك قال ا ر أ ي ت ه قلت نعم قال من تظنينه قلت ك أ ن ه د ح ي ة الكلبي قال لا يا ع ا ئ ش ة هذا اخي جبريل قد جاء الان من ادبار القوم اي من وراء الأحزاب وامرني ر ء الاحزاب و ان اسير الى بني ق ر ي ض ة فلبس لامته وامر مناديا ينادي في طرقات ا ل م د ي ن ة واللفظ للبخاري ايضا من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني ق ر ي ض ة يردد المنادي هذه ا ل ع ب ا ر ة من كان سامعا مطيعا يعني لامر رسول فلا يصلين العصر الا في بني ق ر ي ض ة قالت فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب اصحابه و ك أ ن الوقت كان بعد ص ل ا ة الظهر م ب ا ش ر ة فخرج صلى الله عليه وسلم و أ ح ا ط به أ ص ح ا ب ه بين راكب وماش حتى أ ت ى على حي من أ ح ي ا ء ا ل أ ن ص ا ر وقد حملوا السلاح واصطفوا على الطريق صفين ك أ ن ه م على موعد ينتظرون النبي فلما راهم قال هل مر بكم أ ح د قالوا أ ج ل مر بنا د ح ي ة الكلبي على ب غ ل ة عليها رحل ديباج وقال إ ن رسول الله في إ ث ر ي فاخرجوا الى بني ق ر ي ض ة وها نحن ننتظرك يا رسول الله رسول قال ليس ذاك دحي انما هو جبريل قد تقدمكم إ ل ى بني قريضه بامر من الله يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم ذلك لانهم نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسطنا القول في مسألة نقض ا خ و ة ا ل ق ر د ة والخنازير وعبد الطاغوت ق ت ل ت الانبياء اعداء الله واعداء المؤمنين الى قيام ا ل س ا ع ة فسار النبي ولا ب أ س ان نقف عند هذا الحديث فان ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س كما قلنا لا للتسلي منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الناس من كان سامعا مطيعا اي بامر رسول الله فلا يصلين العصر الا في بني ق ر ي ض ة فسار الناس وحكمت ص ل ا ة العصر و ق ر ي ض ة من ج ه ة قباء تبعد عن ا ل م د ي ن ة م ش ب ك ة طريقها بالبساتين والجدر فليس الجيش يسير فيها ب س ه و ل ة فلما ادرك العصر وخشي ا ل ص ح ا ب ة أ ن يخرج وقت ف ض ي ل ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله ا ل ص ل ا ة على وقتها نزلوا ووقفوا في الطريق وصلوا وفريق لم يصل ي قال لهم إ خ و ا ن ه م أ ل ا تصلون قالوا لا أ م ا سمعتم منادي الرسول يقول من كان سامعا مطيعا فلا يصلين ا ل ع ص ر إ ل ا في بني ق ر ي ض نعم ولكن ما اراد الرسول ان تخرج منكم ا ل ص ل ا ة انما اراد ان يحثكم على الاسراع قالوا ونحن نفهم انه لا ص ل ا ة للعصر الا في بني ق ر ي ض ة وان خرج الوقت قالوا وان خرج الوقت فاجتهد ا ل ص ح ا ب ة اجتهادين منهم من حمل اللفظ على ظاهره ان لا ص ل ا ة للعصر الا في بني ق ر ي ض ة ولو بعد خروج الوقت وحمل بعضهم الفهم على انه ان نسرع ولكن لا تفوتوا ل ص ر ه إ ن أ م ك ن ك م ف أ د ر ك و ا العصر في بني ق ر ي ض ة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم آ خ ر الناس كعادته إ ذ يقدم أ ص ح ا ب ه ويسير خلفهم وقد دفع رايته إ ل ى علي بن أ ب ي طالب فتقدمه بها فلما وصل وجد قوما ينتظرونه يقولون وقد دخل وقت الغروب يا رسول الله ما صلينا قال و أ ن ا لم أ ص ل وانا لم اصل فاقام بهم باذان و ا ق ا م ة فصلى وفريق اخر لم ي ص ل و فلم ي س أ ل ه م النبي لم ا لا تصلون معنا لانه علم فلسان الحال اقوى واصدق من المقال قوم لا يصلون معنا هذا انهم قد صلوا فلم يعنف احدا من الفريقين ولا عاب الله بتنزيله على احد الفريقين واعتبر الاجتهادين م أ ج و ر ي ن فمن اجتهد و أ ص ا ب فله أ ج ر ي ن ومن اجتهد و أ خ ط أ فله أ ج ر أ ج ر اجتهاده فكان باب الاجتهاد في عهد النبي وبين يديه والذي فتحه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م ولم تقع بينهم الخلافات ولا العداوات ولم يسفه فريق منهم ر أ ي ا ل آ خ ر هكذا ف ل ي ك و ن أ ت ب ا ع المذاهب بلا تعصب فالاجتهاد لا ينقض بمثله درس للطلاب المذاهب فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي قد تقدمه ب ا ل ر ا ي ة فلما راهم اليهود من فوق اسوار حصولهم علموا انه الشر فاخذوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم وينالون منه على سمع ا ل ص ح ا ب ة فلما النبي دن تقدم إ ل ي ه علي وقال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله لا عليك أ الا تدنو من ا ل أ خ ا ب ث ويعني بهم قوم ق ر ي ض ة فتبسم النبي وقال له لعلك سمعت منهم ما يسوؤني يعني يشتمونني قال أ ج ل يا رسول الله قال لا عليك ف إ ن ه م حين يروني لا يجرؤون على ذلك فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى اطل عليهم والى جانبه اسيد بن حضير فناداهم اسيد هل اخزاكم الله يا ا خ و ة ا ل ق ر د ة فامسك النبي على يده وتقدم فناداهم باسمائهم حتى اسمعهم فلما اطلوا قال اخرجوا الي يا ا خ و ة القرد والخنازير فقالوا يا ابا القاسم ما عهدناك جهولا ولا ص ح ا ب ة يقول ا ل ص ح ا ب ة فما زاد على ان رد عليهم اخرجوا الي يا ا خ و ة القرد والخنازير فكلما قالوا له م ق ا ل ة متلطفين لا يرد عليهم الا بقوله اخرجوا الي يا ا خ و ة القرد والخنازير فقد اخزاكم الله فلم يخرجوا وتحصنوا وامر النبي بمحاصرتهم فحوصروا قريبا من عشرين ل ي ل ة فلما مضت ايام من الحصار ناداهم اسيد فاطل عليه كعب وبعض اشرافهم فقال اسيد بن حضير وهو من مواليهم من الاوس قال ما أنتم, إلا ثعلب في جحر. محاصرين. ما انتم الا ثعلب في جحر فوالله الذي لا اله الا هو لا ننفك عنكم حتى تنزلوا على حكمنا او تموتوا في جحوركم فلما علموا أنه الجد انه وكانوا قد تراشقوا بالنبل اياما وتراموا ب ا ل ح ج ا ر ة علموا انه النزول على الحكم فقالوا يا محمد اقبل منا ما قبلت من اخواننا بني قيلقاع فلنا ما حملت الابل ونترك لك الديار قال لا بل انزلوا على حكمي طلبوا منه اقل من ذلك نترك ما حملت الابل لنا ابناؤنا ونساؤنا ونخرج من ارضك قالوا لا ل ن ز على حكمي قالوا فابعث لنا ابا ل ب ا ب ة نستشيره ابو ل ب ا ب ة بن عبد المنذر وهو من الانصار والذين حجوا واعتمروا منكم يعرفون ان في المسجد النبوي وعند جدار ا ل ح ج ر ة ا ل ش ر ي ف ة في الصفوف الاولى من ا ل ر و ض ة يوجد ه ن ا ك ا س ت و ا ن ة مكتوب عليها ا س ت و ا ن ة ا ل ت و ب ة ا س ت و ا ن ة ابي ل ب ا ب ة ويحرص الناس على ان يصلوا ركعتين عندها هذه مناسبتها لن نذكرها الان بالتفصيل ولكن لتربطوا هذا العنوان بابي ل ب ا ب ة ارسل لنا ابا ل ب ا ب ة فارسل اليهم ابا ل ب ا ب ة فلما دخل عليهم وهو من حلفائهم حلفائهم قبل الاسلام اي قبل أن نسلمه ان فذهب اليهم ابو ل ب ا ب ة فجهشوا في وجهه نساء وصبيانا اي علوا بالبكاء وقدم اليه رجالهم فقالوا يا ابا ل ب ا ب ة ما ر أ ي ك في ان ننزل على حكم محمد يعني اشر عليه ننزل ولا مننزلش شو المصير فرق لبكائهم ابو ل ب ا ب ة ولكن ا ل ر ق ة هذا درس ا ل س ر ع ة ا ل ر ق ة مع اعداء الله ودين الله والمؤمنين لا تنفع ولا تشفع ط ا م ة على ر أ س صاحبها لا ر ق ة مع اعداء الله لا ر ق ة مع ا خ و ة ا ل ق ر د والخنازير لا ر ق ة مع الذين لا ت أ خ ذ ه م فينا الا ولا ذ م ة لا ر ق ة مع الذين كانوا بالامس يريدون ان ي س ت أ ص ل و ا النبي واصحابه فلا يبقوا على وجه الارض مؤمن ايه ر ق ة ي ه رق و ا ل ق ر آ ن شاهد ماذا حل بصحابي انصاري ممن رضي الله عنه انظروا رقت لبكائهم قال نعم انزلوا ا <تصفيق> ر أ ي ت م ا ش ا ر ة ب س ي ط ة يعني اشار الى حقي يعني انزلوا لكن مصيركم الذبح نعم انزلوا وقال بيده على ح ق ه هكذا يقول ابو لبابه وهذه كتب الحديث والتفسير عند ذكره في ا ل ق ر آ ن الكريم نزل بابي لباب ق ر آ ن ل أ ن ه أ ش ا ر بيده إ ل ى حلقه ل أ ن ه رق لليهود نزل به القران ن و ل د ا ودروسنا المستفادة من سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث انتهى بنا القول وسلم من صلى عليه الماضية الله جمعتنا في سيرة حيث توفيق لعبده ووليه وصاحب نبيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فكان حكمه في ا خ و ة ا ل ق ر د ة والخنازير بني ق ر ي ض ة موافقا لحكمه سبحانه وتعالى وذلك ب ش ه ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينا كيف انهم س ت ش ا ر و ا ب ا ل ب ا ب ة وكيف أ ن ه عندما أ ش ا ر عليهم بالنزول على حكم النبي ثم رق لبكائهم وحالهم ف أ ش ا ر إ ل ى حلقه علم أ ن ه خان الله ورسوله و إ ي م ا ن ه و ج م ا ع ة المؤمنين فغدا وارتبط في مسجد النبي فكان لا بد من نزولهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل الحكم لسعد بن معاذ اما بناء على طلبهم او على تقرير رسول الله او ر غ ب ة الانصار ايا كان فقد ال الحكم الى سعد بن معاذ رضي الله عنه و ا ر ض ه وكيف الح عليه قومه وهم الاوس لان ي ت أ س ى بسعد بن ع ب ا د ة سيد الخزرج الذي دس يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشده اليه اكثر من م ر ة ويقول م ع ذ ر ة ليس سعد بن ع ب ا د ة عبد الله بن ابي رئيس المنافقين من الخزرج دس يده في درع النبي وجيبه وهو يقول موالي يا رسول الله ح ب ه م لي والنبي يعرض عنه فلما كرر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله ولعنك معهم هم لك اي درس هذا يكون لكل مؤمن واي مطب ينبغي الا يقع فيه مؤمن بعد اذ راى ل ع ن ة الله وعلى لسان رسول الله تنصب على من و ل ا يهود لعنك الله ولعنهم هم لك لان المؤمنين بعضهم اولياء بعض والكفار والمنافقون بعضهم اولياء بعض فما كان لسعد بن معاذ ان يقع في هذا المطب وان يكون موازيا ومساويا لرئيس منافقين حاشاه من ذلك فالح قومه عليه ان يشفع في بني ق ر ي ض ة لانهم مواليهم كما شفعت الخزرج في بني النظير وهم مواليهم و ق ي نقاع من قبل فقال سعد مقولته التي لا ننساها ولا ينبغي ان ننساها ان ا لسعد ان يتقي الله. يتق الله فحكم فيهم بثلاث كلمات بعد ان بيناه بالشرح وهذا ربط للحديث بعضه ببعض بعد ان اخذ عهد الله وميثاقه على قومه الانصار اي الاوس منهم ان حكمه ماض لا ي ج ا د ل ه ولا ي ن ق ض ه ثم اشار الى ا ل ج ه ة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطرق ومغض اجلالا له فاخذ ا ل ا ب ن ب ا ل م و ا ف ق ة ايضا فحمد الله واثنى عليه ثم قال احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم اي كل من بلغ فيهم ان يحمل السلاح ويقاتل وان تسب النساء و ا ل ذ ر ي ة وتخمس الاموال فكبر النبي وقال لقد حكم ت فيهم حكم الله يا سعد أي هذا الله حكم وهذا ل ل ل ي س حكمك ا ا ل ي أ ل ق ه إ له ى قلبك ل ل حكم ا يا وهذا سعد له مزيد بيان س ن أ ت ي عليه بالتفصيل لا في جمعتنا هذه في جمعات ق ا د م ة كيف يفتري اليهود على الله ويضعون أ ن هذه أ ح ك ا م الله التي شرعها لهم في ت و ر ا ت ه م توراتهم المحرفه ة التي بين ي ي د م التي كتبوها بايديهم يشترون بها ثمنا قليلا ويقولون هو من عند الله كيف نصوص توراتهم واسفارهم وسانقلها اليك نصا برقم ص ف ح ة ورقم سفر كيف يفترون على الله انه يبيح لهم ان يقتلوا الرجال ويسبوا ل ن س ا ء والذريه ويخمس الاموال ولا ت أ خ ذ ه م في احد الا ولا ذ م ة ولهم ان يستعبدوا ك ل م ن ظهرت يدهم عليهم فحكم الله عليهم بما افتروا عليه به و أ ل ق ا ه في قلب سعد فحكم عليهم بقتل الرجال واسترقاق النساء والذريه وتخميس الاموال أ ل ي س في توراتكم تقولون هذا حكم الله فهذا حكم الله لكم حتى لا يفتروا على الله صدر الحكم من سعد و أ ق ر ه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل ت بنو ق ر ي ض ة فكتف رجالها استعدادا للقتل و ث ي ق ة النساء والذريه الذريه من ذكور و إ ن ا ث ما لم يبلغ الرجال وسيقوا ووضعوا في دار في ا ل م د ي ن ة وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشق لهم اخدود في الارض يعني خندق ان يشق لهم اخدود في الارض عند سوق ا ل م د ي ن ة ووضعوا في تلك الدار حتى لا يروا ما يصنع بهم فهو تنفيذ حكم ولكن مع اخلاق س ا م ي ة ثم امر ان تحل كتافهم اي لا يربطوا وان يوضع لهم الطعام والماء وان يحرسوا ح ر ا س ة ش د ي د ة حتى تم اعداد الخندق فاخذ يرسل اليهم فياتونه واحدا واحدا تلو بعضهم بعضا حتى لا ينظر احد مقتل من كان قبله ت ض ر ب عنق الرجل ويلقى في هذا الاخدود حتى يطمى بالتراب فان س ي ر ة النبي كانت دفن القتلى في المعارك سواء كانوا من جيش المسلمين شهداء او جيف من قتلى الكفار, قتل الكفار لا يترك ج ث ة في العراء وقتلهم اولا تكريما لبني ادم لقوله تعالى ولقد كرمن ادم كرمنا بني فلا يجوز ان تبقى ج ث ة ادمي في العراء هكذا ا ل ث ا ن ي ة اجتنابا للوباء وهذا درس في الصحه المطنطن بها عالميا الان فكانوا ي أ ت و ن ا ل ص ح ا ب ة بهم تلو بعضهم بعضا فتضرب اعناقهم ويلقون في الاخدود استعدادا لدفنهم فكان من يبقى منهم في ذلك المكان المحاصر بالع... بالسلاح والرجال من الحرس ي س أ ل و ن سيدهم كعب بن اسد والنبي لم ي أ ت ي باشرافهم اولا او باراذلهم او بقرودهم وخنازيرهم كان يؤخذ منهم هكذا عبد عشوائي ف ك أ ن كعب ا سيدهم كان في اواخر من دعي الى القتل فكان قومه ي س أ ل و ن ه ترى ماذا يصنع بنا محمد فقال لهم ويلكم في كل موطن لا تعقلون الا ترون انه من يدعى منكم لا يرجع يصنع بكم ما ي س و ء ك م أ ل م ت ق ر أ و ا في توراتكم أ ن ه ا م ذ ب ح ة و م ل ح م ة كتبت على بني إ س ر ا ئ ي ل فورب موسى لا أ ر ا ك م إ ل ا قراها أ ي لحمها تلك الملحمه إ ذ ن في كتبهم محكوم عليهم ب م ل ح م ة هي تلك التي قضي فيها على بني ق ر ي ض ة فلما دعي حيي بن أ خ ط ب واذكروا هذا الاسم جيدا حيي بن أ خ ط ب الذي حرك ا ل أ ح ز ا ب كلها وهو ليس من بني ق ر ي ض ة هو سيد بني النضير وفيما بعد س ي أ ت ي حديثنا عن غ ز و ة خيبر وكيف كانت ابنته مع قومه في خيبر ف إ ن بني النضير حين أ ج ل ا ه م النبي نزل قوم منهم في خيبر وقوم أ ت و ا إ ل ى بلاد الشام هنا فهلكوا فابنته في, بني قري في خيبر من بني النضير التي ا س ت ف ا ه ا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذها ز و ج ة واصبحت اما للمؤمنين ص ف ي ة بنت حيي بن اخطب والتي حدثتنا خبر ابوها هذا حيي ولقد ذكرنا خبره اكثر من م ر ة صاحب اللقاء الاول يوم ا ل ه ج ر ة الاولى اذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وهو يقول ل أ خ ي ه نعم هو هو اعرفه اشد من معرفتي لابنتي هذه ذكرتم هذا الدرس هذا حيي ا ت ي بي فلما ر آ ه النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل م يمكن الله منك يا عدو الله يعني أ ر أ ي ت كيف مكن الله منك يا عدو الله فماذا قال حيي قال نعم والله ووالله ما لمت ن ف س لا ب أ س ف إ ن قدر الله لا راد له إ ذ ن يعلم أ ن ه قتل بقدر الله ففي كتبهم قضاء الله عليهم ب م ذ ب ح ة ولهذا بيان تفصيل عندما ن أ ت ي على تطهير اخر ج ر ث و م ة منهم يوم خيبر فضربت عنق حيي بن اخطب فكان قد انتصف النهار فانظروا الى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الاسلام حتى في مواطن الله العداء والغضب و ا ل ش د ة وضرب الرقاب امر ان يوقف القتل وقال لا ت ج م ع عليهم بين حرين حر الشمس وقت ا ل ظ ه ي ر ة وحر السلاح اقيلوهم يعني دعوهم ي س ت ر ي ح ا ل ق ي ل و ل ة واطعموهم واسقوهم حتى إ ذ ا أ ب ر د و ا اي صار العصر ف أ ت م القتل أ ر ن ي خلقا مثل هذا في كل العالم غير خلق نبينا و أ ي ه د ي موجود عند أ ي أ م ة في غير هدينا ا ل إ س ل ا م ي لا تجمع عليهم بين حرين حر الشمس وحر السلاح مع أ ن قد يقول قائل ما دام القتل فما يضر تطعمني و ت س ت ي ن ي ثم تقتلني لان الاتيان بهم من دار ب ع ي د ة عن موقع التنفيذ في القتل كان يعرض للسير ب ا ل ح ر فلا يريد النبي ان ي ه ث ق ه م بهذا لانهم لا يعلمون انهم يقتلون يؤتى بالرجل ولعله ل م ح ا ك م ة لانهم لم يسمعوا قرار سعد باذنهم فيؤتى به وهو هادئ النفس مطمئن ثم يلقى أ ج ل ه وبعض رجال منهم لم يقتلوا إ ذ ن فلا نحكم أ ن ه م قد قتلوا لقد لال بعضهم ببعض أ ن ص ا ر كانت لهم عندهم يد فعفى عنهم النبي وهو وهبهم إ ل ي ه م وتم القتل بعد العصر حتى جيء بسيد بني ق ر ي ض ة كعب بن اسد فلما ر آ ه النبي نظر فيه ولكن غير نظرته لحيي فان حييا كفره ع ن ا ت وكان ع ص ي ل ا بالكفر والعداوه اما كعب فان كان يشاركه في ذلك الا انه لم يحرض على النبي ولم يفعل فعل حيي فاراد النبي ان يذكره ثم يعطيه ف ر ص ة انظروا الى صاحب الخلق العظيم حتى اخر ل ح ظ ة وهو بين يدي سيافه النبي يريد له ا ل ن ج ا ة والايمان يعطيه ف ر ص ة فلما ر آ ه اشار الى السياف ان يقف ثم قال اكعب يعني انت كعب قال نعم يا ابا القاسم ق الم أ ل يكن يبلغكم عن لسان أ ح ب ا ر ك م ب أ ن ي رسول الله و أ و ص و ك م وذكر له أ س م ا ء من أ ح ب ا ر ه م أ و ص و ك م أ ن تؤمنوا بي وتصدقوا وتقرؤوني عنهم السلام قال بلى ورب موسى, بلى ورب موسى فقال له النبي يعني بعد هذه ا ل إ ش ا ر ة وهذا التعريض ل ل إ ي م ا ن يذكره أ ل م تعلم ب أ ن ي نبي وقال بلا وقر أ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن إ ذ ن يعني أ س ت مخلص إ ذ ن قال يا أ ب ا القاسم والله ل أ ن اليهود يؤمنون أ ن هنالك إ ل ه لا يقول ولات ا ل والعزى قال والله لولا ان تعيرني يهود بالجزع من السيف يعني اني س لانت م ت لحظة خوف من السيف. لولا انت عيرني يهود بالجزع من السيف. لآمنت بك ا السيف ل لامنت ج ز ع من ب واتبعتك ولكن لا على دين يهود على دين يهود وصبر النبي ب ر ه ة لعله يؤخر او يغير فبقي ماض وقال للسياف امض بي على دين يهود فقدمه السياف بعد ان سمع الاذن من النبي قال قدمه فاضرب عنقه فقدم فضربت عنقه رجل اخر فاتن اسمه الان اظنه يقال له ثابت ثابت بن قيس كانت له يد على رجل من الانصار في يوم بعاث فذكره ذلك الانصاري فجاءه وقال يا ثابت ان لك عندي يدا احب ان اكافئك بها اليوم قال وانا اليوم احوج ما اكون لها فانطلق الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رسول إ ن لثابت ا بن قيس علي يدا أ ظ ن هكذا الاسم ف إ ن بدا خلافه ف أ ر ج و الا تنهال علي الاتصالات ا ل ه ا ت ف ي ة هذه ا ل أ س م ا ء ليست مصدر تشريع إ ن لم يكن كذلك نصححه في خ ط ب ة ق ا د م ة إ ن له علي يدا و أ ح ب الا تكون لكافر علي يد ف أ ر د ه ا له اليوم قال هو لك يعني ا ع ت ق ن ا فرجع اليه يبشره قال رجل مثلي قد اخذت امواله وعياله ماذا يريد ب ا ل ح ي ا ة فرجع الصحابي الى النبي وقال يا رسول الله هب لي ماله وعياله قال هم لك فاخذ ماله وعياله فرجع اليه وقال رد النبي عليك مالك وعيالك وامنك ف خ ر ج فلما خرج وحول كتافه ي س أ ل الصحابي يقول له ماذا صنع فلان ي س أ ل عن كعب قال قتل ماذا صنع فلان ي س أ ل عن بعض الرجال قال قتل قال ثم ا ق ي م ة العيش بعد هؤلاء بيدي عليك يعني بحق يدي عليك التي تكافئني بها اليوم الا ما الحقتني ب ا ل ا ح ب ة ب ا ل ا ح ب ة فقدمه فضرب عنقه فلما بلغ الخبر الى النبي انه قال كذا وكذا وكان النبي لا يجلس عند مكان القتل ولا ينظر اليهم يعطي الاوامر من بعيد وكان الى جانبه ابو بكر الصديق فلما بلغ الخبر للنبي ان ثابت بن قيس كان من امره كذا وكذا واصر واستحلف ان, يل... أن يلحق بالاحبه فضربت عنقه فقال ابو بكر اجل والله يلقى احبته في نار جهنم ا ل س ا ع ة قبل غدا فقال النبي صدقت يا ابا بكر يعطى الفرص ة ل ل ح ي ا ة ولعله يؤمن فيصر ان يموت على الكفر ا ر أ ي ت م ما هي عقول وعقائد ونفوس يهود هم الذين ترجون منهم السلام ترجون الشهده من انياب س ع ب ا ن ولم يقتل من النساء الا ا م ر أ ة و ا ح د ة اثناء ا ل م ح ا ص ر ة كانت قد القت حجر رحم على صحابي يقف في ظل الحصن فشدخت ر أ س ه وعلمت من هي سئل قومها فعلمت من هي فامر النبي بها ان يؤتى بها ثم يشتخ راسها بحجر كما شدخت راس الصحابي لا تضرب بالسيف فقتلت بنفس الطريقه التي قتلت بها الصحابي ولا داعي لتفصيل هذا اسمها وكيف قتلت وكيف كانت تحدث عن نفسها والحديث روته امنا عائشه وهو في صحيح مسلم المهم خ ل ا ص ة ا ل ق ص ة ا م ر أ ة و ا ح د ة وكيف قتلت كما قتلت الصحابي هذا هو العدل طهرت ا ل م د ي ن ة من رجس ا خ و ة ا ل ق ر د والخنازير واهيل التراب على جثثهم وجيفهم وقسمت في السبايا نساؤهم واولادهم وانظر إ ل ى خلق آ خ ر يضيفه النبي في تقسيم نسائهم و أ ب ن ا ئ ه م سبايا ل أ ن السبايا ستباع ف ي أ م ر أن ل ا يفرق بين ا م ر أ ة وولدها لا يفرق ذ ك ر الا كان أو انثى لا يفرق إلا بين الكبار لا يفرق ولد عن أ م ه حتى يبلغ الحلم ف إ ذ ا بيعت ا م ر أ ة اشترط أ ن يكون معها ولدها أ و ابنتها ومن كان طفلا او طفله ليس له اب او ام لعل امه ماتت قبل هذا الحصار وابوه قتل اذن لا اب ولا ام له لا يباع لا من يهودي ولا من مشرك لانه هرع بعض يهود من خيبر واشتروا السبايا حتى يضموا الى يهود فامر النبي من كان طفلا او طفله ليس معه امه لا يباع من يهودي ولا مشرك بل يبقى في ح و ز ة مسلم لماذا لعله يهديه الى الاسلام لانه يتربى في ب ي ئ ة ا س ل ا م ي ة بعد كل هذا العداء حرص ا النبي على ذريتهم لعلهم ينجون من النار كما يحرصون عليكم الان وبعد ان فرغوا منهم جلس سعد في خيمته وقد نظر وتم كل ذلك تحت عينه ف أ ق ر الله عينه من بني ق ر ي ض ة كما طلب رفع يده إ ل ى السماء وقال يا رب قد أ ع ط ي ت ن ي اثنتين وبقيت لي عندك و ا ح د ة أ ي رجل سعد هذا ولعل البعض يظنه رجل في السبعين من عمره أ و الثمانين قد عارك ا ل ح ي ا ة فهو خضم ومرجع مخضرم لا لا لا الايمان يصنع العجائب اسلم سعد قبيل ا ل ه ج ر ة قبل ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة الاولى بايام وشهور وكان يبلغ من العمر واحد وثلاثين سنه ج الحجة ر اواخر ة القعدة في ذي ذي الايام ومطع هذه مثل كانت ق ض ي ة بني ق ر ي ض ة بالتمام إ ذ ا بلغ سعد من العمر ست وثلاثين سنه في أول 37 لم يبلغ ا ل أ ر ب ع ي ن ولكنه م ل أ التاريخ و ر و ا ة كتب الحديث مفاخر سجلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وها هو يملي على ا ل م ل ا ئ ك ة ماذا يراد به من قدر حين أ ص ي ب أ م س ك بذراعه وقال اللهم إ ن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش اللهم إ ن كنت أ ب ق ي ت من حرب قريش شيئا ف أ ب ق ن ي لها ما بقيت ف إ ن ه لا شيء أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ج ا ه د في قوم كذبوا نبيك و آ ذ و ه واخرجوه وإن, كانت قد وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله طريقي الى ا ل ج ن ة اي لينال ا ل ش ه ا د ة ثم يتدارك ويقول ولا تقبضني حتى تقرعيني من بني ق ر ي ض ة دعاء بشروط يخاطب به الله واستجاب الله لسعد ومن فوق سبع سماوات نقولها اجلالا لا تحديدا ولا تحييزا ولا تشبيها ل أ ن السماء ق ب ل ة الدعاء و ك أ ن الله يقول ل ل م ل ا ئ ك ة أ ج ل سجلوا في ص ف ح ة قدر سعد ما يريد سعد إ ن لله عبادا إ ذ ا أ ر ا د أراد أ ر ا د فلما قرت عينه من بني ق ر ي ط وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أ ن قريشا لا تغزونا بعد اليوم نكون نحن الذين نغزوهم قد وضعت الحرب أ و ز ا ر ه ا لن يرجعوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة غازين أ ب د ا رفع سعد يده وقد ا ل ت أ م الجرح لم يبق منه شيء قال رب قد أ ع ط ي ت ن ي ث ن ت ي ن وبقي لي عندك و ا ح د ة افجرها واجعلها طريقي إ ل ى ا ل ج ن ة ل أ ن ه إ ن مات فيها كتبت ش ه ا د ة فهي استمرار لذات تلك ا ل إ ص ا ب ة فانفجر جرحه في التو وتدفقت دماؤه من اكحله حتى سال الدم من ا ل خ ي م ة وكانت خيمته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما راعى ا ل ص ح ا ب ة الا والنبي يقول لهم قوموا واشهدوا رجلا يهتز عرش الرحمن لموته هذه ا ل م ق و ل ة حديث اخرجه البخاري ينبغي أ ن تعلم حتى لا يساء فهمها كيف يهتز عرش الرحمن لموت عبد من عباد الله أ و ض ح ه ا النبي معنى الاهتزاز أ ي عندما صعدت روح سعد إ ل ى السماء أ و أ ن ه ا ا ل آ ن فتحت أ ب و ا ب السماء لاستقبال روح سعد و أ ع ل ن في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى أ ن الروح ا ل ق ا د م ة روح سعد بن معاذ اهتز العرش طربا واستقبالا لها وفرحت م ل ا ئ ك ة العرش وحملت العرش باستقبال روح سعد في السماوات و ك أ ن روح سعد ستشرف الملا ا ل أ ع ل ى فاهتز العرش طربا لها هذا معنى ا ل ا ت ز ا ز و أ د ر ك ه النبي قبل أ ن يلفظ أ ن ف ا س ه ا ل أ خ ي ر ة وهو يجود بنفسه فلما دخل وسلم فتح سعد عينيه ونظر إ ل ى النبي وقال الحمد لله لقد سؤال أ أي ل الله ت وهو في نفسي أي وهو يجود س رابع و أ خ ي ر سألت نفسي الله في نفسي قد أ ك ر م ت ن ي يا رب ف أ ت م م لي كرمك فلا يكون ما يقع عليه نظري آ خ ر الدنيا إ ل ا وجه حبيبك النبي محمد فمرحبا بك يا رسول الله ثم نظر في وجه النبي حتى ت م ل أ وقال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن ك رسول الله واغمض عينيه وفارقت روحه جسده فلما جهز وحمل وسيكون لي حديث مفصل ضمن خ ط ب ة اخرى عن سعد بن معاذ غير الذي تسمعون لما حمل كان نعشه لا ثقل له فقال المنافقون قالوا ما اخف نعشه يريدون قد حان اي أ ن ه ح ك م في بني ق ر ي ي ة ك ذ ا ف أ ص ب ح لاوز ن ل ه ما أ خ ف نعشه فلما سمع ه النبي ا صلى الله عليه وسلم قال من ك ث ر ة ا ل م ل ا ئ ك ة التي ت ح م ل ه لقد نزل إ ل ى ا ل أ ر ض سبون ع أ ل ف ملك ي ش ي ع و ن ج ن ا ز ة سعد بن م ع ا ذ فكان الذي ي ح م ل ه في ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل ص ح ا ب الملائكة والصحابة فقط يشهرون ايديهم لا يحملون نعش سعد ونختم الحديث حتى نخرج من ق ض ي ة بني قريض كلها ابا لبابه الذي ارتبط في س ا ر ي ة المسجد ارتبط بضع ة ع ش ر ة ليله كما جاء في الحديث قال ابن اسحاق شيخ كتاب السير ارتبط ابو ل ب ا م ة بضع ع ش ر ة ليله حتى ذهب سمعه وكاد يذهب بصره من ش د ة الجوع والعطش لا ي أ ك ل ولا يشرب يحل رباطه لقضاء ا ل ح ا ج ة و ا ل ص ل ا ة ونزلت توبته على النبي صلى الله عليه وسلم من السحر وهو في بيت ام سلمه ة اليك الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر فصلى ما شاء الله له ان يصلي فسمعته يضحك فقلت اضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي يضحكك قال تيب على ابي على سلم وتلا تيب ق واخرون ل ل ل تعالى ه و آ اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آ خ ر سيئا عسى الله أ ن يتوب عليهم إ ن الله غفور رحيم الآية سورة التوبة النبي يضحك بصوت مسموع. لماذا؟ لأن الله تاب أصحابه لأن على رجل يضحك سورة وخمسة من مسموع من بصوت عشر او بضع عشر حتى لا نحدد قيل فوق الخمس عشر ودون العشرين وبعضهم اوصلها الى عشرين ل ي ل ة وابو ل ب ا ب ة مربوط ب س ا ر ي ة المسجد لماذا لم ي ف ق ه النبي ترك امره الى الله يقول فيغدو النبي لا ويرجع وهو ينظر اليه ينظر اليه بشفقة ابو وهو لبابة الى مصلىه ولكن ترك أمره لله امره هكذا ترك هكذا تربى ا ل ص ح ا ب ة و أ د ب ه م الله ورسوله حتى يكون و ا على مستوى حمل ا ل م س ؤ و ل ي ة تماما كما نربي أ ج ي ا ل ن ا ا ل ص ا ع د ة ويقول رئيس عندنا ومسؤول من حق ا ل د و ل ة أ ن ترفه ا عن مواطنيها رفهك الله كل مرفه فيما أ ن ت له أ ه ل من حقها أن حقها ت ر ه مواطنيها ا عن ت ر ب ي ة الرجال لا تقوم على السفه والدلال ت ب على ابي ل ب ا ب ة فنزلت ا ل ا ي ة فضحك النبي ضحك بصوت مسموع حتى سمعته زوج ه ف س أ ل ت ما الذي يضحكك رجل تصلي وانت نبي ف ر ق ت من ا ل ص ل ا ة وليس في ا ل ح ج ر ة الا انا وانت وما من حدث ما الذي يضحكك بصوت مسموع ف ر ح ة فرحة ب ت و ب ة الله على ابي ل ب ا ب ة فقالت ام س ل م ة لان المؤمنين كالجسد الواحد قالت أ م س ل م ة ائذن لي أ ن أ ب ش ر ه يا رسول الله أ ي ض ا أ م س ل م ة تفرح لتوبه الله على أ ب ي لبابه ائذن لي أ ن أ ب ش ر ه قال بشريه فوقفت في الباب فبشرته فهرع الناس إ ل ي ه ممن يصلون قيام الليل في المسجد حتى يفكوه فقال قد أ ق س م ت أ ن لا يحلني إ ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إ ل ي ه النبي فحله بيديه الكريمتين وعاد أ ب و ل ب ا ب ة إ ل ى مكانه وموقعه ومنزلته من صفوف المؤمنين ثم قال يا رسول الله إ ن من توبتي لله و ت و ب ة الله علي أ ق س م ت أ ل ا أ ط ا أ ر ض بني ق ر ي ض ة اللي خنت الله والرسول فيها عمري ما بحط ج ر ي ف ي ه و أ ن ل ا يكون لي سهم من أ س ه م ه ا ل أ ن قسمت ا ل أ س ه م ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ر ض والنساء للمقاتلين وهو كان منهم أن ل ا ي ك و ن لي سهم من أسهم من ن غ انخلع ئ م ه ا و أ أ ن من مالي كله لله كل مالي كل ما أ م ل ك ظل علي أ و ع ي بس وكل خذه فرحه ب ت و ب ة الله علي قال أ خ ر ج الثلث يكفيك يا ابا لبابا فاخرج ثلث ماله شكرا له ل وابقى الثلثين ولم ي أ خ ذ شيئا من غنائم بني ق ر ي ض ة وقال الصحابه لقد عمر ابو لبابه فلم ي ط أ ارض بني قريضه منذ تلك الليله حتى لقي ربه جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه و إ ل ى تتبع س ي ر ة نبينا واستفادتنا من دروسه إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة أ د ع و ه وانتم موقنون بالحجاب ا الماضية من هذه الدروس ي بني ة الانتهاء قريضة بعد الاحزاب وتلك التعقيبات بعدها من طيب عطر س ي ر ة سيدنا معاذ سعد بن معاذ و ت و ب ة ابي ل ب ا ب ة رضي الله عنهم اجمعين وبعد ان استقر الحال في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام واراحه الله من كيد ا خ و ة القرده و الخنازير ضعفت ش و ك ة المنافقين فان ركنهم و وكرهم كان يهود و لن تجد اليهود الا موئلا لكل ساقط و خسيس فلم يجد المنافقون في ا ل م د ي ن ة وكرا و ملتجا الا يهود فبتطهير ا ل م د ي ن ة من يهود انكسرت ش و ك ة المنافقين واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي ما حول ا ل م د ي ن ة فكثف السرايا واخذ يرسلها وخرج على ر أ س غزوتين في خلال شهرين ن لست الان في صدد الحديث عنهما ولكن من ضمن هذه السرايا اخترت لكم س ر ي ة فيها ق ص ة ودرس عظيم لا سيما للمتبجحين في قرن العشرين والذين جعلوا ق ص ة ا ل م ر أ ة ومساواتها ب ا ل ر ج ل كما يزعمون او بالاصطلاح المقبول عند العام والخاص حقوق ا ل م ر أ ة درسا جميلا في مثل هذه الايام وهي في متناولنا وموقعها بالتمام من خلال ا ل س ي ر ة فمن هذه السرايا التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم وارجو ان يكون هذا التعبير واضحا معنى بث السرايا ومعنى الغزوات فكل ج م ا ع ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ا ل ش ر ي ف ة على ر أ س ه ا قائدا تسمى غ ز و ة وكل ج م ا ع ة عقد لها النبي صلى الله عليه وسلم اللواء و أ م ر عليها أ ح د أ ص ح ا ب ه تسمى س ر ي ة فمن هذه السرايا س ر ي ة زيد بن ح ا ر ث ة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه فيما سبق قبل ان يبطل الله حكم التبني زيد بن ح ا ر ث ة وكان يدعى زيد بن محمد قبل ان تنزل ا ل ا ي ة في تحريم التبني و ق ص ة زواج زينب بنت جحش التي ذكرناها فعقد لواء لزيد على ر أ س م ا ئ ة وسبعين من اصحابه وقد بلغه ان عيرا لقريش ق ا ف ل ة من الشام ب ا م ر ة ابي العاص بن الربيع وابو العاص بن الربيع لم نبسط القول فيه كثيرا ولكنه مر ذكره في اسرى بدر فهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تزوجها قبل ان ي ب د أ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في م ك ة وعندما ب د أ ت ا ل د ع و ة وقاطعت قريش للنبي و آ ذ ت ه وكان اقرب ذوي القربى اليه اشدهم ا ذ ا ء وهكذا حال الناس دائما ف إ ن البغضى ب ا ل أ ه ل والحسد في الجيران ف أ و ل من سارع إ ل ى إ ي ذ ا ئ ه في أ ع ز أ ه ل ه ومن أ ع ز من بنات الرجل وفلذات أ ك ب ا د ه إ ذ يقول ا ل ع ا م ة فيكم حم البنات إ ل ى الممات فكان عقد ابنتي رسول الله ر ق ي ة و أ م كلثوم على ابني عمهما ابناء ابي لهب اما زينب وهي الكبرى فقد تم زفافها وزواجها من ابن خالتها اي ام ابي العاص هذا ا بن الربيع هي اخت خ د ي ج ة بنت خويلد فقد زفت لابن خالتها ابو العاص ا بن الربيع ولما ضيقت قريش كما قلنا ت م س ك ابو العاص بحسن ا ل م ص ا ه ر ة و إ ك ر ا م زينب وقال انا لا خلاف بيني وبين صاحبتي وليكن محمد على اي دين كان فاحسن العشره واحسن لزوجته ولم يبارز النبي العداء الا ضمن اطار قومه قريش فخرج الى بدر وكان اسيرا وما زالت زينب تحته في م ك ة فلما اسر وطلب فداء الاسرى ارسلت زينب تفدي زوجها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعلم ان زوجها خرج يقاتل اباه ولو تمكن منه لقتله ولما وقع اسيرا وعلمت ان والدها الرسول يطلب فداء الاسرى ارسلت تفدي زوجها وفاء ز و ج ي ة وحسن ت ر ب ي ة و م ن ب ة كريم فماذا تملك ارسلت ق ل ا د ة لها كانت قد حلتها بها امها خ د ي ج ة يوم زفافها على ابي العاص فارسلت قلادتها وتلتمس فداء زوجها من يد أ ب ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم مرسال زينب ويحمل ا ل ق ل ا د ة ونظر فيها ق ل ا د ة خ د ي ج ة أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى التي أ و ل من آ م ن ت بالنبي من معشر النساء وخير من واساه ونصره وخرجت من الدنيا ر ا ض ي ة عن ربها مرضي عنه ا م ب ش ر ة على لسان جبريل ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا نصب فيه ولا صخب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها بعد وفاتها ل ب ق ي ة أ ز و ا ج ه فتغار ع ا ئ ش ة من ذ ك ر ه ا ولم تكن تعرفها وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبح ش ا ة وتصدق بها او جيء اليه بطعام و ص د ق ة او بمال وصدقات وهدايا يخص صويحبات خ د ي ج ة اكراما ل خ د ي ج ة في قبرها فلما ر أ ى ا ل ق ل ا د ة رق لها اولا هي ق ل ا د ة خ د ي ج ة ثم انها الان م ر س ل ة من ابنته زيد لماذا لفداء زوجها ا ل أ س ي ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ومكمل ومجمل بمكارم ا ل أ خ ل ا ق و إ ن ك لعلى خلق عظيم ف ط ب ي ع ة البشر السوي أ ن تكون لديه ا ل ع ا ط ف ة و ا ل ر ق ة وحنو ا ل آ ب ا ء فكيف إ ذ ا جملت بمكارم أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ة فلما رق لهذا المشهد وذرفت عينه قال لمن حوله هذه ق ل ا د ة خ د ي ج ة و أ ر س ل ت ه ا زينب في فداء زوجها ف إ ن ر أ ي ت م أ ن ت أ خ ذ و ه ا وتطلقوا لها أ س ي ر ه ا فافعلوا و إ ن ر أ ي ت م أ ن تردوها عليها مع زوجها فذلك خير فقالوا نطلقه بلا فداء يا رسول الله فاطلقه وحمله ا ل ق ل ا د ة ولكن ماذا اوصى قال له يا ابا العاص ان شرع الله ي أ م ر ن ي بان افرق بين المرء وزوجه ان لم يكونا على دين واحد فزينب لا تحل لك بعد اليوم فاذا وصلت م ك ة فاحسن كما احسنا اليك وارسلها الينا فقد فرق الاسلام بينكما فلم تتم فرحته ولكنه وفى فحين وصل الى م ك ة وفرحت زينب بقدومه امهلها ليلتين ثم حملها وارسلها الى م ك ة وهي تحمل قلادتها لانها ه د ي ة امها فمكث زينب في دار ا ل ه ج ر ة وبقي ابو العاص في دار مكه اما تجارتنا هذه وقصه السريه اليوم فتعود لتجمع لنا اخبار هذه الاسره التي فعلا كانت درسا لجميع المسلمين ارسلت قريش عيرها الى الشام بامره ابي العاص بن الربيع صهر النبي قديما وابن خاله زينب وزوجها فلما قفل راجعا وسمع المسلمون باخبار هذه, السرية هذه العير س ر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم السريه التي ذكرنا بامره زيد بن حارثه فرصدوها في طريقها وكانت قد أ ت ت طريقا غير مالوف متستره ولكنهم عثروا عليها فغنموا العير كلها و أ س ر و ا من أ س ر و ا وفر من فر فكان أ ب و العاص فيمن فر وهو أ م ي ر ا ل ق ا ف ل ة ورجع المسلمون بالغنائم و ا ل أ س ر ى الى ا ل م د ي ن ة وبقي أ ب و العاص في الطريق قد أ ظ ل م ت الدنيا في وجهه ل أ ن رجع إ ل ى م ك ة يخشى العار والتعنيف وربما الاتهام أ ن ه ت و ا ط أ ل أ ن ه تربطه بالمسلمين بعض ص ل ة فلعله مكن أ ص ح ا ب محمد منها ليعود أ و ل أ ن ه في قلبه شيء من ا ل إ س ل ا م يخفيه خشي الاتهامات و أ ق ل ه ا أ ن ينسب إ ل ى الجبن والعار كيف فر و أ س ل م ا ل ق ا ف ل ة دون أ ن يقاتل حتى يموت دونها والعرب كانت ت أ ب ا كليهما تأبى الاتهام وتابى ان يعير الانسان بالجبن والحمد لله في هذا الزمن لا نخشى كلاهما لا نخشى عير زي ما بدك الكلام م عليهوش جمارك فلا نحن عرب ولا نحن مسلمين فاظلمت الدنيا في وجه ابي العاص واقام ليلته حيران ماذا يصنع ب أ ي وجه يرجع إ ل ى قريش وهو ليس مسلم يعبد ا ل أ ص ن ا م فهداه تفكيره أ ن ي ل ج أ إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ ن يستجير بصاحبته قديما زينب ف إ ن له منها طفله فتوجه إ ل ى ا ل م د ي ن ة ودخلها في جنح الظلام تستره أ ه د ا ب الليل وكان قد أ س ر في المسجد النبوي يوم بدر فهو يعرف بيوت أ ز و ا ج النبي فما زال يتلمس حتى اهتدى إ ل ى ا ل ح ج ر ة التي فيها زينب فطرق الباب عليها ليلا والناس نائمون فلما سمعت صوته وعرفته فتحت له الباب وقالت مرحبا بابن ا ل خ ا ل ة فدخل فقص عليها خبره و أ ن ه هو أ م ي ر العير ف ب أ ي وجه يرجع إ ل ى قومه ف أ ج ل س ت ه في حجرتها واحتجبت عنه ل أ ن ه ا ليست ز و ج ة ا ل آ ن له وقالت له أ م ه ل ن ي حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الفجر س أ ج د لك مخرجا هذه ت ر ب ي ة بيت ا ل ن ب و ة فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه لصلاه الفجر اي تكبيره الاحرام ودخلوا في الصلاه فان هنالك سكته لطيفه قبل القراءه تسمى دعاء التوجه وصلاه فجر فخيم الهدوء تماما حتى ان النفس يكاد ان يسمع فوقفت زينب في مصلى النساء أي خلف الرجال ولا يحجبها عن النبي حاجب و ا ل ص ل ا ة فجر ولا أ ض و ا ء ونادت ب أ ع ل ى صوتها أ ي ه ا الناس إ ن ي قد أ ج ر ت أ ب ابا العاص ن ل ر أجرت ب ب ي إني ع قد أ العاص ا بن الربيع وهو في بيتي ثم كبرت ودخلت في ا ل ص ل ا ة فسمع النبي وسمع ا ل ن ا س ثم ب د أ ق ر ا ء ت ه صلى الله عليه وسلم و أ ت م صلاته ثم سلم فاستقبل أ ص ح ا ب ه وقال أ ي ه النس ا ا ل أ ن ه حديث ن ب و ي ف خ ذ و ب ن ص ه فقال صلى الله عليه وسلم أ ي ه النس ا ا هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من هذا حتى سمعت ما سمعتم اي اقسم بالله وهو الصادق دون ان يقسم انه لا علم لي بشيء حتى سمعت مثلكم بعد ان كبرت ما سمعتم اي لا علم لي مسبق بشيء لا علم لي بشيء ما علمت بشيء من هذا حتى سمعت ما سمعتم ثم قال أ ي ه ا الناس المسلمون يد و ا ح د ة يجير عليهم أ د ن ا ه م و قد أ ج ر ن ا من أ ج ا ر ت زينب لا ل أ ن ه ا ا ب ن ة محمد صلى الله عليه و سلم ل أ ن ه ا ا م ر أ ة م ؤ م ن ة فلو كانت ا ل م ج ي ر ة غير زينب لاقر النبي جوارها المسلمون يد و ا ح د ة يجير عليهم أ د ن ا ه م وقد أ ج ر ن ا من أ ج ا ر ت ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد أ ن فرغ من ختم صلاته من تسبيح ودعاء ودخل ح ج ر ة ابنته زينب فتقدمت من ابيها بلطف وكانت قد وضعت ابا العاص في, جواء في جانب و من ا ل ح ج ر ة وقالت يا رسول الله صلى الله عليك انه ابن ا ل خ ا ل ة وانه صاحب ا ل ع ش ر ة زمن وانه والد ا ل ط ف ل ة يعني تلتمس العذر كيف اجارته ابن خ ا ل ة وصاحب ا ل ع ش ر ة زمن ولا ا ل ه قد ق ل ولا تنسوا الفضل بينكم و غ ا ل د ا ل ط ف ل ة وانه مؤتمن في قومه ولولا ذاك ما امروه وامنوه عيرهم فاحببت ان احفظ ماء وجهه في قومه فيا رسول الله اجعل له من هذا الضيق مخرجا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه بعد أ ن قال لابنته يا بنيه اكرمي ن ز ل ة ولكن لا يخلصن اليك بشيء ف إ ن ه لا يحل لك أ ي من م ع ا ش ر ة ا ل أ ز و ا ج أ ك ر م ي ن ز ل ة و إ ك ر ا م ه من حسن ا ل ض ي ا ف ة ولكن ليبقى في معزل وخرج النبي الى اصحابه فجمعهم لاسيما اصحاب ا ل س ر ي ة واميرها زيد بن ح ا ر ث ة زيد بن ح ا ر ث ة المولى القديم ثم المتبنى ثم هو الصحابي والنبي ينظر اليه ويكلمه بصفته امير الجند مع جنده و ي س ت أ ذ ن منه بقوله هذه مكارم أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ة هذا هو شرعنا ماذا يقول يوجه النبي حديثه إلى زيد و أ ص ح الى ب ه إ زيد و أ ص ح ا ب ه ويقول إ ن هذا الرجل يعني أ ب ي العاص بن الربيع إ ن هذا الرجل منا حيث قد علمتم أ ي ص ل ة ق ر ب ة فهو ابن أ خ ت خ د ي ج ة ثم هو زوج زينب زمنا ثم هو ابو ط ف ن ت ه ا ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم ونسب ابي العاصي هذا ينتهي الى عبد مناف فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الخامس عبد مناف فاذكر اسم النبي ان كنت تحفظه هو سيد الوجود محمد ا بن عبد الله ابن عبد المطلب ا بن هاشم ا بن عبد مناف في الجد الخامس وعرف العرب قديما وما زال قائما يعتبر هذا من ا ل ع ص ب ة الملزم بدم ا ل خ م س ة هذا قانون عشائري معروف ا ذ ا هو ذوي ق ر ب ة يلتقي بالنبي في جده الخامس وابن خاله ت ابن خالة زينب وزوجها ووالد ل ط ف ل ة الرسول جدها قال إ ن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أ ص ب ت م له مالا ف إ ن تحسنوا وتردوا عليه الذي له ف إ ن ا نحب ذلك و إ ن أ ب ي ت م فهو فيء الله الذي أ ف ا ء عليكم فانتم أ ح ق به ا ر أ ي ت م التشريع لم تصدر ا ر ا د ة هكذا مباشرة قررنا باطلاق ص ر ا ح الاسرى ورد الاموال و... لا لا لا لا. لان هذا قريب محمد التشريع ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد اصبتم له مالا لانه امير العير فنسب المال اليه لانها بحوزته وهو ضامن ف إ ن ر أ ي ت م أ ن تردوا له ماله ف إ ن ا نحب ذلك و إ ن أ ب ي ت م إ ذ ا ما ب ت ك و ن مش مش م ع ص ي ة لله ورسول ا ل تحت ر لن أ ه ح ق لكم ف إ ن هو ف ه ف ي ي الله الذي أ ف ا ء عليكم أ ن ت م أ ح ق به وجعل ك ل م ة ف ي ي الله و أ ن ك م أ ح ق به هي ا ل آ خ ر ة وليست ا ل أ و ل ى لترسخ ب ا ل أ ذ ا ن و ع ا د ة الناس أ ن يتمسكوا باخر الكلام فيقول إ ن الكلام ينسي بعضه بعضا فيتركون صدره ويتمسكون باخره فجعل رد المال على أ ب ي العاص و ا ل م ق د م ة وختم لهم أ ن ه فيء الله و أ ن ت م أ ح ق به فقالوا بلسان رجل واحد جميعا بل نرده عليه يا رسول الله فردوا عليه جميع المال حتى الخطام و ا ل أ د ا ت والخطام ما يربط به ر أ س الجمل و ا ل أ د ا و ة ما يستعملونها في ا ل ط ه ا ر ة وتغسير ا ل أ ي د ي يعني برقمي لم ي أ خ ذ و ا من العير شيئا و أ ط ل ق له ا ل أ س ر ى الذين أ س ر و ا فلما أ خ ذ ماله هذا وانطلق إ ل ى م ك ة شاكرا مكارم ا ل أ خ ل ا ق وحسن التعامل وقد زفت إ ل ى قلبه دون أ ن يعلم أ ح د التصديق ب ن ب و ء ة هذا الرسول وهذا الشرع الجديد فانطلق يقود عيره ورجاله إ ل ى م ك ة حتى إ ذ ا دخل م ك ة واجتمعت إ ل ي ه أ ه ل العير و أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل فيها فرد لكل رجل ما, ما له من مال وما فيها من ربح حتى اذا فرغ من ذلك وقف الى جوار ا ل ك ع ب ة وقال يا معشر قريش هل اخذ كل رجل فيكم حقه قالوا نعم قال هل و ف ا ل ذ م ة و ا ب ر أ ت قالوا اللهم نعم انك فينا المؤتمن صاحب ا ل ذ م ة فقال وانا اشهدكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ووالله ما منعني من اعلانها في ا ل م د ي ن ة الا خ ش ي ة ان تقولوا طمع باموالنا فاسلم واسلمها م ا وقد و ف ل ذمتي فاني مهاجر الى رسول الله صلى الله عليه و س ل